الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن الوقوف ب ع ر ف ة وبعد ذلك تكلمنا على المبيت ب م ز د ل ف ة وعلى ا ل أ ح ك ا م ا ل م ت ع ل ق ة بهذا المبيت وبعد ذلك تكلمنا على الوقوف بمشعر الحرام وجمع حصيات الجمار وذكرنا و ص ل الى ن ا في الدرس الماضي ا ل خ ل ا ف ة بين اصحابنا في التقاط الحصيات ايه يلتقي جميع انه يلتقي حصى حصى الايام ام جمرة العقبة فاذا ق ق ط و ل ن ان الارجح انه يلتقط من يلتقط المزدلفة جمرة حتى العقبة فقط ف ابتدا الرميه ذهب الى ج م ر ة ا ل ع ق ب ة وابتدا الرميه ففي هذه ا ل ح ا ل ة يقطع ا ل ت ل ب ي ة عند ابتداء الرمي لانه صلى الله عليه وسلم لم يزل ملبيا حتى, حتى رماها رواه البخاري ومسلم من حديث الفضل بن عباس ويكبر مع كل ح ص ا ت بدلا من أ ن يلبي ا ل ت ل ب ي ة التي كان يلبيها قبل الرمي بدلا من ا ل ت ل ب ي ة يكبر مع رمي كل ح ص ا ت يقول الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله اكبر لا اله إ ل ا الله الله أ ك ب ر الله اكبر ولله الحمد ويسن أ ن يرمي بيده اليمنى ويرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إ ب ط ه هذا ب ا ل ن س ب ة للرجل واما ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة او ب ا ل ن س ب ة للخنثى فلا ترفع يدها واذا رمى الرجل او ا ل م ر أ ة فانه يترك المرمى ويمشي ولا يقف للدعاء عند هذه ا ل ج م ر ة ثم بعد, الرمي بعد ان ل ر م ي بعد يرمي ج م ر ة ا ل ع ق ب ة ينصرف وينزل الى منى ي ثم يحلق او يقصر وكلاهما جائز الحلق جائز والتقصير جائز ولكن الحلق أ ف ض ل لقول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين هذا ب ا ل ن س ب ة للحلق والتقصير و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ف ض ل ي ة فقد روى البخاري ومسلم عن عمر رضي الله ت عنه ا ل ى ع أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين فقالوا يا رسول الله والمقصرين فقال اللهم ارحم المحلقين م ر ة ث ا ن ي ة ف ق ا ل و ا يا رسول الله والمقصرين في ا ل م ر ة ا ل ث ا ل ث ة أ ي ض ا قال اللهم ارحم المحلقين وقال في ا ل ر ا ب ع ة والمقصرين ف إ ذ ا الحلق والتقصير كلاهما جائز لقول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين ولكن الحلق أ ف ض ل من التقصير ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بالدعاء ثلاثا وفي الرابعه قال والمقصرين ف ا ل ر ح م ة تعم المقصرين وتعم المحلقين ولكن الحلق أ ف ض ل من التقصير و أ م ا آ د ا ب الحلق فينسب أ ن ي ب د أ بالشق ا ل أ ي م ن فيستوعبه في الحلق ثم يحلق الشق الايسر أ ي س ر إ ذ أولا ب بالشق د أ الأيمن أ وثانيا يحلق الشق ا يحلق ل ي ثالثا القبلة له أن يستقبل يندب أن ويندب له أ ن يكبر عند فراغه كما ذكره ا ل إ م ا م الرافعي رضي الله تعالى عنه وخامسا يندب له أ ن يدفن شعره خصوصا إ ذ ا كان شعره حسنا حتى لا ي أ خ ذ ه الناس و ي س ت ع م ل و ن ه في الوصل هذا إ ذ ا كان طبيلا قابلا ل أ ن يوصل وسادسا يندب له أ ن يستوعب بالحلق والتقصير جميع ا ل ر أ س إ ذ ا أ ر ا د أ ن يقصر الا يكون التقصير من ج ه ة و ا ح د ة و إ ن م ا يقصر جميع ر أ س ه و ي ن د ب له أ ن ي أ خ ذ من ش ا ر ب ي و أ ن يكون الحلق أ و التقصير بعد كمال الرمي بعد أ ن ينتهي من رمي ج م ر ة ا ل ع ق د ة ي ب د أ بالحلق والتقصير ويسن أ ن يبلغ بالحلق إ ل ى العظمين من ا ل أ ص ب ا غ يعني ان يحلق كل ما يسمى ر أ س ا ويندب لا ش ا الحارقة الحلاقة ر أجرة ط على م له بعد ذلك أ ن ي أ خ ذ شيئا من ظفوره عند فراغه وأن يقول عند ف ر اللهم غ ه ا آ ت ن ي بكل ش ع ر ة ح س ن ة وامحو عني بها س ي ئ ة وارفع لي بها د ر ج ة واغفر لي و ا ل م ح ل ق ي ن والمقصرين وجميع المسلمين نحن ذكرنا ان ا ل ح ل ق ة افضل من التقصير وهذا فيما اذا لم ي ن ظ ر ا ل ح ل ق ة ف ان اراد ان يتحلل فقط واما اذا نذر ا ل ح ل ق ة فانه في هذه ا ل ح ا ل ة يجب عليه ان ي ح ل ق لانه قرب والنذر هو التزام ق ر ب ة لم تتعين في ارض الشرع وحلق ا ل إ ن س ا ن ر أ س ه ق ر ب ة في الحج وبناء على ذلك لو ن ذ ر ه ا ل إ ن س ا ن ف إ ن ه يلزمه الوفاء بهذا النذر فنحن قلنا إ ن الحلق جائز والتقصير جائز لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين في غير النذر و أ م ا إ ذ ا نذر أ ن يحبق ف إ ن ه ف يجب هذه الحالة ي عليه أ ن ي ب ي بنذره وهذا ب ا ل ن س ب ة للرجل و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة فما يجب عليها هذا ل أ ن حلقها ل ر أ س ه ا ليس قربه بل يكره لها أ ن تحلق ر أ س ه ا والخنثى كالكنثى وفي ح ا ل ة النذر إ ذ ا نذر أ ن يستوعب ا ل ر أ س ف إ ن ه يجب عليه أ ن يستوعبه بقصه أن ي س ت ومطلق كله ا إذا نذر م الحلق ومطلق يتحقق باقل ل ما ينطبق عليه اسم الحلق الا وهو ثلاث شعاره ويندب له ان يتطيب بعد ذلك ويلبس ثيابه ولا تؤمر بالحلق إ ج م ا ع ا بل يكره لها الحلق على ا ل أ ص ح كما قاله ا ل إ م ا م النووي في المجموع وقيل يحرم هناك عليها رأسها لأنه مثلة يدي بها إلى أن يصير مثلة في رأسها وفيه تشبه بالرجال ومال إليه من أصحابنا الإمام الأذرعي رحمه الله بأن أن أن من أصحابنا المرأة بالرجال ومال الإمام الأذرعي قول تحذق مثلة إلى مثلة تعالى ضعيف شعر يحرم يدي يصير في هناك خلاف عندنا في المذهب في, الحلق والتقصير في الحج ل و ا ل ع م ر ة هل هما نسك أ م ليس بنسك والمشهور عندنا أ ن الحلق والتقصير نسك وقد أ ش ر ت إ ل ى هذا بالدرس الماضي ورتبنا عليه اختلاف العلماء في تعداد أ ر ك ا ن الحج فالمشهور عندنا أ ن الحلق والتقصير نسك و أ ق ل ه أ ق ل ما يجزئ إ ذ ا أ ر ا د الانسان أ ن يحلق واراد أ ن يقصر في غير ح ا ل ة النذر إ ذ ا أراد إلى نذر أ ن ي ت و ع ب ر أ س ه اقل ما يجزئ ثلاث شعرات ا ل م م ج وهذا ع و الاستدلال وان كان فيه مقال الا ان بعض الفقهاء نقل الاجماع على هذا بانه لا يجب استيعاب الراس أ س ب ل ل الفقهاء نقل الاجماع من الفقهاء على أنه لا ح ق بعض يجب انه من ت ي ع ا بالحلق ر أ س من ا ل اذا الانسان ان يحلق بعض رأسه وهذا يجري رأسه. البعض ليس يحنق مقدرا. بعض وبناء على ذلك لابد أن يكون له ض ان ب لابد ط ما دام ليس مقدرا ليس أ يكون له ضابط فجعل الفقهاء ضابطه بانه يسمى حالقا ومقصرا لشعره اذا حلق ثلاث شعارة. شعارة, شعاره ويكون هذا اما بالحلق واما بالتقصير و إ م ا بالنسف و إ م ا بالاحراق ب أ ي و س ي ل ة من الوسائل يتمكن فيها من ا ز ا ل ة الشعر يعتبر ح ا د ق ا ويعتبر مقصرا حتى لو وضع على ر أ س ه دواء فتساقط الشعر بهذا الدواء يعتبر ح ا د ق ا فليس المراد أ ن يمر آ ل ة ا ل ح ل ق على ر أ س ه و إ ن م ا المراد أ ن يزيل الشعر ب أ ي و س ي ل ة من الوسائل أ ز ا ل ه فقد أ ج ز ا ومن لا شعر ب ر أ س ه يفترض ان انسانا ليس في راسه شعر ماذا يحلق ما, ما يجب عليه شيء هذا قال ولكن يندب له ان يمر الموسى على ر أ س ه باجماع الفقهاء كما نقله الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى سواء امر الموسى على كل ر أ س ه او امره على بعض ر أ س ه تشبها بالحالقين وهذا مندوب وليس بواجب ولم ن و ج ب ه عليه ل أ ن ن ا كما ذكرنا الواجب متعلق ب إ ز ا ل ة الشعر وليس ب إ ج ر ا ء آ ل ة العلاقه على ا ل ر أ س وما دام الشعر ليس موجودا فقد سقط الواجب كما أ ن ا ل إ ن س ا ن يجب عليه أ ن ي ت و ض أ بغسل يديه ف إ ذ ا قطعت يده م ا يجب عليه شيء ل أ ن المكان الذي انيط به الواجب او المحل الذي انيط به الواجب قد ذهب فالواجب ا ز ا ل ة الشعر ولا ش ع ر على ر أ س ه فنحن ما نظرنا الى ا ل ا ل ة قلنا ب أ ي و س ي ل ة ا ز ا ل ا ل شعر فقد ا ج ز أ ه لان المراد ا ز ا ل ة الشعر بغض النظر عن ا ل ا ل ة واستعمالها ل ا م و س على ر أ لم يفعل فلا يكون آ ت م ا ل أ ن هذا من خ ب ي ل المندوب وليس من خ ب ي ل الواجب ف إ ذ ا حلق أ و قصر نحن ا ل آ ن نمشي بالترتيب الذي, يعني الذي يكون هو ا ل أ ف ض ل أ و ل ا يرمي الجمار ج م ر ة ا ل ع ق ب ة وبعد ذلك يحلق أ و يقصر وبعد ذلك يذهب إ ل ى م ك ة ليطوف طواف الركب للاتباع كما رواه مسلم رحمه الله تعالى والسنه في هذه ا ل أ م و ر أ ن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر ر م ش ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ض ح و ة وهذا الطواف هو طواف ا ل إ ف ا ض ة طواف الركن الذي لا يصح الحج بدونه ويسمى طواف ا ل ز ي ا ر ة ويسمى طواف الفرد ويسمى طواف الصدر ويسمى طواف الزياره ر ا ل لانهم ل لا يصح طواف الإفاضة ياتون ن ه م الإفاضة ميناء ويسمى الزيارة لأنهم أ من منى زائرين البيت ويعودون في الحال إ ل ى منى ل أ ن ا ل إ ن س ا ن يجب عليه ان يبيت ا ل ي ا ل ي ل تشريق في منى كما سنذكره بعد قليل ويسن ل ل إ ن س ا ن بعد أ ن يطوف أ ن يشرب من سقايه العباس من زمزم ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم جاء بعد ا ل إ ف ا ض ة وهم يسقون على زمزم فناولوه دلوا فشرب منه ف إ ذ ا طاف طواف ا ل ا ف ا ض ة رمى ا ل ج م ر ة ونحر وحلق وطاف طواف ا ل ا ف ا ض ة إ ن كان قد سعى عقب طواف القدوم كما ذكرنا في الدروس ا ل م ا ض ي ة فلا يجب عليه السعي ولا يندب تكراره و إ ن لم يكن قد سعى عقب طواف القدوم ف إ ن ه يجب عليه أ ن يسعى ا الآن. الان صار وقت السعي الواجب عندما طاف طواف ا ل ا ف ا ض ة ما كان السعي واجبا ولكنه كان يقع موقع الواجب فلو سعى سقط عنه السعي الواجب لكنه يجوز له أ ن يتركه وبالخيار أ م ا ا ل آ ن بعد أ ن طاف طواف ا ف ا ض ه ي ج ب عليه أ ن يسعى ولا يكمل حجه إ ل ا إ ذ ا سعى السعي الذي هو ركن من أ ر ك ا ن الحج بعد طواف القدوم لو فعله يكون واجبا ولكن لا يجب عليه فعله ل أ ن ه ب إ م ك ا ن ه أ ن يفعله وراء طواف ا ل ف ا ض ة و أ م ا ا ل آ ن فقد تعين عليه فعله ف إ م ا أ ن يسعى ا ل آ ن و إ م ا أ ن يسعى غدا و إ م ا أ ن يسعى بعد غدا لا بد له من السعي وراء طواف ا ل ف ا ض ة ثم يعود من م ك ة إ ل ى منى قبل ص ل ا ة الظهر هذا إ ذ ا تمكن طبعا بحيث يصلي الظهر بمنى للاتباع كما رواه ابن مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ولا يعارضه ما رواه مسلم أ ي ض ا عن جابر أ ن ه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يومئذ يعني يوم يشعر النبي عليه أيضا وصليناه بينهما النووي في لاتباع اتباع أن نزل إلى مكة صلى الظهر بمكة. نقول هنا بأنه يرجع اتباع وهنا لمن بمنا والسلام وجمع بينهما الإمام النووي في المجموع مكة بمكة لماذا بمكة لماذا بمكة كمام إلى صلى الظهر الصلاة صلى الظهر صلى الظهر قال هذا ب أ ن النبي عليه ل ا صلى ا والسلام ة ل ص ب م ك ة أ و ل الوقت بعد الزواج ثم رجع إ ل ى ميناء وصلى ثانيا إ م ا م ا ل أ ص ح ا ب ه كما صلى بهم في بطن نخل مرتين م ر ة ب ط ا ئ ف ة و م ر ة باخرى فروى ابن عمر صلاته بميناء وروى جابر رضي الله ت عنه ا ل ى ع صلاته ب م ك ة وكلاهما في الصحيح فكيف نجمع بينهما قال جمع بينهما أ ن ه صلى اولا ب م ك ة وبعد ذلك صلى ثانيا باصحابه بمنى ي وروى أ ب و داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه ل صلى الله عليه وسلم أ خ ر طواف يوم النحر إلى الى ل ل قال وهو محمولا ل ي وهو ع أنه أخر ط و الليل ف ف نسائه معهن ا وذهب ذ ي ي ف ع و م ا ن من ح الحج ر أربعة أعمال الرمي رمي ا ل ج م ر ة والذبح والحلق والطواف على النحو الذي ذ ك ر ن ا ويسن أ ن يكون على هذا الترتيب هذا هو ا ل أ ف ض ل و ا ل أ ك م ل أ و ل ا ي ب د أ برمي ج م ر ة ا ل ع ق ب ة بعد ارتفاع الشمس قدر ر م ح ثانيا يذبح إ ن كان يريد الذبح إ ن كان معه ه د ي أ و كان يريد أ ن يضحي وبعد ذلك يحلق او يقصر ثم ينزل الى م ك ة ويطوف طواف ا ل ا ف ا ض ة ولكن هذا ا ل ت ر ك ي ب ليس بواجب لما روى مسلم رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني حلقت قبل ان ارميه فقال ارمي ولا حرج جائد واتاه اخر فقال إ ن ي أ ف ض ت الى البيت قبل أ ن أ ر م ي ه ذهب أ و ل ا لطواف ا ف ا ض ه ثم رجع للرمي فقال له ارم ل صلى الله عليه وسلم ن ب ي ا ي ولا حرج ف ا ل أ و ل قدم الحلق على الرمي و أ ج ا ز ه رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني قدم الطواف ة على الرمي و أ ج ا ز ه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الفقهاء هذه ا ل أ م و ر الاربعه ي ص ن ترتيبها على النحو الذي ذ ك ر ن ا ولكن ا ل إ ن س ا ن لو خالف بينها وقدم بعضها و أ خ ر بعضها ا ل آ خ ر ف إ ن هذا لا يضر وفي الصحيحين في البخاري ومسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أ خ ر إ ل ا قال ف ع ل ولا حرج أ ي من هذه ا ل أ م و ر التي ذكرناها ويدخل و ق ت وقت هذه ا ل أ م و ر ما ه ذ ا ا ل ز ب ح فتح ا ل ه د ي بنصف ل ي ل ة النحر بخبر أ ب ي داود ب إ س ن ا د صحيح على شرط مسلم عن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ ر س ل أ م س ل م ة ل ي ل ة النحر فرمت قبل الفجر ثم أ ف ا ض ت وقيس بالرمي ا ل آ خ ر ا ن الحلق والتقصير وطواف ا ل ا ف ا ض ة بشانه أ ن كلا منهما من أ س ب ا ب التحلل و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لذبح الهدي الهدي هو ما يسوقه ا ل إ ن س ا ن تقربا الى البيت هذا غير الذبح الواجب الذي يكون بارتكاب محظور أ و ترك واجب الذبح ما يفعله الحاج نوعان النوع ا ل أ و ل يتقرب به إ ل ى الله ما عليه شيء و إ ن م ا يسوقه هديا ليتقرب به إ ل ى الله فهذا له وقت يختص به ذ ف ع ه وهناك ذبح آ خ ر يجب على ا ل إ ن س ا ن فعله فيما إ ذ ا ارتكب محظورا من محظورات ا ل إ ح ر ا م او ل يلزم الذنب ت بارتكابها ي أ ترك واجبا من الواجبات كما لو ترك الإحرام لو من الميقات المكاني على ما ن ا على ك ذ ر هذا قبل ل عليه ك فإنه ن ه يجب دم و ك ك أمور أخرى س ن ت لا م ع ن ه إن شاء الله الضبوط القادمة بالتفصيل هذا لا في زمن له يجوز له أ ن يذبحه يوم النحر مع ا ل ا ض ح ي ة ويجوز له أ ن يقدمه على ذلك بمجرد تعبه ل ل م ح ذ و ر أ و بمجرد تركه للواجب ل أ ن هذا الدماء وجب ذلك الشيء أو بترك ذلك الشيء فبمجرد وجوبه عليك جاز لك أ ن تفعله ف إ ذ ا ا ل أ م و ر ا ل ث ل ا ث ة ر م ي ا ل ج م ر ة والحلقه والتقصير وطواف ا ل إ ف ا ض ة يدخل وقتها بنصف ل ي ل ة النحر لمن كان قد وقف و أ م ا الذبح ب ا ل ن س ب ة للهدي الذي ي س و ق ا ل إ ن س ا ن تقربا ف إ ن ه ي ب د أ أ و زمنه مختص بزمن ذبح ا ل أ ض ح ي ه فلو ذبحه قبل ذلك ف إ ن ه لا ي ز ئ ه كالذي يذبح ا ل أ ض ح ي ه قبل أ ن يدخل وقتها ف إ ن ه ي أ ك ل ه ا وتعتبر لحما قربه لهذه ولا تعتبر اضحيه وكذلك الهدي الذي يسوقه تقربا لو ذبحه قبل وقته ف إ ن ه ما يجزئه عما ساقه من الهدي الى متى يستمر وقت الرمي ب ا ل ن س ب ة ل ج م ل ة ا ل ع ق ب ة الان نحن نتكلم اما ب ا ل ن س ب ة لايام التشريق ب قد ياتي معنا تفصيلها وتفصيل الرمي في ايام التشريق وفي يوم النحر واحد قال يبقى وقت الرمي الى اخر يوم النحر يعني الى ان تغلب الشمس لما روى البخاري ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إِنِّي رميت بعد ما أمسيت. يعني رَمَيْتُ أَمْسَيْتِ مَا المساء هو ما بَعْدَ بعد بعد الزوال الزوال هو قال اني رميت بعد ما امسيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج ف إ ذ ا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يرمي ط ي ل ة النهار فإذا ارتفاع في في وإذا السن الضحى الضحى الزحام لم لم لشدة يتمكن يرمي يرمي يتمكن يرمي أن أن بعد كما هو الحال في هذه ا ل أ ي ا م لبعض الناس من ا ل م ت ع ذ ر عليه أ ن يرمي في ب د ا ي ة النار ل ك ث ر ة الناس الذين يذهبون إ ل ى الرمي لا مانع أ ن يؤخر إ ل ى ن ه ا ي ة النار ظاهر كلام ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى هنا ظاهر الكلام أ ن ه لا ي ج ز ب ا ل إ ن س ا ن أ ن يرمي بعد الغروب ل أ ن ه قال ويبقى وقت الرمي إ ل ى آ خ ر يوم النحر وينتهي اليوم بغروب الشمس ظاهر هذا الكلام أ ن ه لا يجزئه أ ن يرمي بعد غروب الشمس قال وبه صرح في اصل ل الإمام رحمه الله تعالى الروضة النووي هو من الشرح الكبير كتاب الذي يسمى أ ا ل ر و ض ة صرح الرافعي الإمام في الشرح الكبير ب أ ن الرمي ة بعد, الز... بعد غروب الشمس ي لا يزدقان ج لعدم و ل و د ه ولكن في غير هذه الكتب في غير ر أصل ل ا وفي ض ة و كتب ا ل إ م ا م النووي جميعا وعند جميع ا ل أ ص ح ا ب يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يرمي ولو كان بعد الغروب بل زادوا على ذلك وقالوا يجوز لو أ ن يرمي ط ي ل ة أ ي ا م التشريق ا ل ث ل ا ث ة فلو لم يتمكن من, من الرمي في اليوم الاول يجوز له ان يتدارك في اليوم الثاني وكله إ ذ م اليوم ي عندنا يعتبر اداء على ما سنذكر تفصيله عند الكلام على رمي ايام التشريق ف إ ذ ا لم يفعلوا في اليوم ا ل أ و ل يفعلوا في اليوم الثاني ويفعلوا في اليوم الثالث على ما سنذكر تفصيله وقت ج و الجواز وقت وقت اختيار ا ف ارتفاع ض الضحر ي يرميه في الاختيار يرميه يبقى ل الشمس الملتخ الى الشمس ل ة ان ان ان قدر اختيار بعد تغنب ووقت وقت ووقت فيما وراء ذلك مثل ص ل ا ة الظهر مثل ص ل ا ة العصر عندنا وقت ف ض ي ل ة وعندنا وقت اختيار وعندنا وقت جواز كذلك هنا ب ا ل ن س ب ة لرمي ج م ر ة ا ل ع ق ب ة يوجد عندنا وقت ف ض ي ل ة يمتد من ارتفاع الشمس قدر رمح الى وقت الزواج هذا وقت ا ل ف ض ي ل ة وبعد ذلك ي أ ت ي معنا وقت الاختيار من ا ل ز و ا ل الى غروب الشمس ووراء هذا ي أ ت ي وقت الجواز ويمتد الى اخر ايام التشريق ولذلك اذا لم يتمكن من الرمي في اليوم الاول يتداركه في اليوم الثاني لكنه لا يرمي جمرات اليوم الثاني الا بعد ان يرمي ج م ر ة ا ل ع ق ب ة الامام الرافعي قال في المحرر ان الذبح لا يختص ب ي زمن عمم الامام الرافع جميع انواع الذبح سواء ك ا ن واجبا مثل فعل محظور او ترك واجب او كان هديا يتقرب به الى الله قال ما يختص بزمن الامام ا ل ر ا ف ع رحمه الله تعالى الا ان الامام النومي رحمه الله استدرك عليه وتعقبه فقال قلت الصحيح اختصاصه بوقت ا ل ق ض ح ي ة و س ي أ ت ي في اخر باب محرمات ا ح ر ا م على الضواب والله اعلم فهذا المكان من ا ل أ م ا ك ن التي خالف بها الامام إ م ل ل ن و و ي ا إ الرافعي م ا رحمه الله تعالى الرافعي يرى أ ن وقت ا ل ز ب ح لا يقتص بزمن ويحتوي في ذلك الهدي والدم الواجب على ا ل إ ن س ا ن إ ل الا أن ا إ م م ان ل و و ي ذكر ب أ ن هذا الكلام م ر ج و ع و أ ن الصحيح ة هو بوقت الأضحية. هذا و بوقت اقتصانته اضحية ب ا ل ن س ب ة للهدي الذي ي س و ق الانسان تقربا كما ذكرناه قبل قليل فالذي يجمع منكم اعتراضات او مخالفات الامام النووي للامام الرافعي يجب عليه ان يذكر هذه ا ل م س أ ل ة في عداد ما استدرك به الامام النووي على الامام الرافعي رحمهما الله تعالى وما والطواف الحلق والسعي فقلنا رمي الجمار له وقت معين ذ ب ح الهدي له وقت معين طواف ي ب الحلق هل له ق ت مختص معين به ل يجوز ا ل ا ف ا ض ة هل له وقت معين مختص به لا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يتجاوز وكذلك السعي قال هذه الامور ا ل ث ل ا ث ة الحلق والطواف والسعي لا آ خ ر ة لوقتها وبناء على ذلك يجوز ل ل إ ن س ا ن ان يرمي ج م ر ة ا ل ع ق ب ة وان يلجسه لا يحلق ولا يطوف ولا يسعى يجوز له أ ن يؤخر ذلك ما شاء أ ي ا م وليال ا ف إ ذ ا فرغ المطاف ع وفرغ ا ل م ذهب فطاف وسعى الوقت متسع ما عليه حرج في ذلك أ ب د ا قال ل أ ن الاصل عدم ا ل ت أ ق ي د فما لم يرد نص ف يؤقت زمن ا ل ع ب ا د ة أرص عدم、التقيت. الا ت ق ي ان ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا لم يفعلها يبقى محرما حتى ي أ ت ي بها الفرق بينه وبين غيره أ ن ه يجب عليه أ ن يلتزم بكل واجبات ا ل إ ح ر ا م ومحرمات ا ل إ ح ر ا م حتى ي أ ت ي بها ف إ ذ ا أ ت ى بها تحلل هذا من حيث الجواد ولكن من حيث ا ل ا ف ض ل ي ة فالافضل فعلها يوم النحر كما ذكرنا ويكره ت أ خ ي ر ه ا عن يومه و ت أ خ ي ر ه ا عن أ ي ا م التشريق ا ل ث ل ا ث ة أ ش د ك ر ا ه ة و ت أ خ ي ر ه ا عن خروجه من مكه يجوزه ان يخرج من م ك ة إ ل ى ج د ة أ و إ ل ى الطائف أ و إ ل ى أ ي مكان ثم يرجع بعد ذلك ويتمم مناسكه ه هذا يكون أكثر في الكراهة وأشد تأخيرها قال النحر يكون في يوم أكثر ك وأشد و عن ر م طيب ما فعلها يوم النحر يفعلها في, في ايام التشريق ا ل ث ل ا ث ة فاذا لم يفعلها يصير اشد ك ر ا ه ا وتشتد ا ل ك ر ا ه ا اذا تجاوز مكه الى خارج الحرم انا ف ك ر ت لكم قبل قليل لانه يوجد عندنا خلاف في الحلق هل هو نسك ام ليس بنسك وقلنا ان الاشهر عندنا انه نسك من مناسك الحج ف إ ذ ا قلنا إ ن الحلق ن س و وضممناه إ ل ى الرمي و إ ل ى الطواف والى السعي ف إ ذ ا فعل ا ل إ ن س ا ن اثنين من الرمي والحلق والطواف فقد حصل التحلل ا ل أ و ل إ ذ ا فعل اثنين من هذه ا ل ث ل ا ث ة الرمي والطواف والحلق إ ذ ا فعل اثنين منها فقد حصل التحلل ا ل أ و ل اما أ ن يحلق ويطوف و إ م ا أ ن يطوف ويرمي و إ م ا أ ن يحلق ويرمي ف إ ذ ا فعل اثنين من هذه ا ل ث ل ا ث ة فقد حصل التحلل ا ل أ و ل والحج يوجد فيه تحللان ت ح ل ل أ ص غ ر ويكون بفعل اثنين من هذه الامور ا ل ث ل ا ث ة ويحل به ل ف س ا ل ث ي ا ب ا ل ن س ب ة للرجل وستر الوجه ر س بالنسبة للرجل س ط ا ل و ب ا ل ن س ب ة للمرأة لأن ا ل م ر أ ة يجب عليها أ ن تكشف وجهها في الحج ف إ ذ ا فعلت التحلل ا ل أ و ل جاز لها أ ن تستر و ج ه ه ويجوز له بعد ذلك أ ن يحلق و أ ن يتطيب قالت ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه ح ر ه قبل أن ي م ونحن الإنسان يندب له قبل أن, يحرم أن, يتطيب. قالت ولي قبل أن يطوف ب ان ل ل ب ي ت أ ه فعل ا ث ن يحرم ن من الثلاثة التي ت ي ب له أن يتطيب、فطيبته. سيدة عائشة ض ي الله تعالى واتفق عنه ل ولذلك قال أ ص ح ا ب ن ا بل يسن ل ل إ ن س ا ن أ ن يتطيب إ ذ ا فعل اثنين من هذه ا ل أ م و ر ا ل ث ل ا ث ة ف إ ذ ا ذهب إ ل ى البيت ل ي ص و ف فيما إ ذ ا جعلنا الطواف هو الرابع يندم له أ ن يذهب إ ل ي ه وهو متطيب وكذلك يحل له الصيد ل أ ن الصيد كان محرما عليه ب ا ل ا فما في طبعا خارج يجوز يصطل له صيد ح ر م م ف ي ا إذا أراد أن يصطل ويبقى شيء واحد حرام عليه وهو الجماع وهذا ما يباح إ ل ا بالتحدث ل ل أ ك ب ر هذا متفق عليه لكن عقد النكاح ليس, النكاح ليس الجماع ن ك ا ا ح ليس ل و إ ن م ا عقد النكاح كان م ح ر م عليه بالاحرام يحرم عليه أ ن ينكح لنفسه أ و لغيره لا ب ا ل ا ف ا ل ه ولا ب ا ل و ك ا ل ة إ ذ ا تحلل التحلل ا ل أ ص غ ر هل يجوز له ان يعقد النكاح ا ل ج م ي ع محرم بالاتفاق و ا ل أ م و ر التي ذكرناها من اللبس والصيد والتطيب وتقليم ا ل أ ف ف ا ر وستر الراس جائزه بالاتفاق بقي عندنا شيء واحد وهو حد الا ن ك ح ه ل له يصح أن ي عقد النكاح أ م لا يجوز له أ ن يعقد النكاح ا ل إ م ا م الرافع رحمه الله تعالى ذكر في ا ل م س أ ل ة خلافا وقال إ ن ا ل أ ظ ه ر من قولي ا ل إ م ا م الشافع أ ن ه يجوز له أ ن يعقد النكاح وتجوز له ا ل م ب ا ش ر ة فيما دون الفرج ك ا ل ل م س ة و ا ل ق ب ل ة قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى معترضا الإمام عن الرافع في هذا له في ويجوز ومصححا خلاف ما صحعه قلت ا ل أ ظ ه ر لا يحل عقد النكاح والله أ ع ل م فهذه م س أ ل ة ث ا ن ي ة في هذين السطرين خالف بها الامام النووي الامام ا ل ر ا ف ع ي رضي الله تعالى عنهما قال لما روى النسائي ب إ س ن ا د جيد إ ذ ا رميتم ا ل ج م ر ة فقد حل لكم كل شيء إ ل ا النساء والامام الرافع نسب هذا القول إ ل ى أ ك ث ر أ ص ح ا ب ن ا رضي الله ت عنه ا ل ى ع ف إ ذ ا فعل ا ل ث ا ل ث من الاثنين فعل الأمور الثلاثة الحلق أ م و ر الثلاثة ا ل والطواف والرمي قال حصل التحلل الثاني وحل به ب ا ط ا ل م ح ر م ا فيجوز له في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن يعقد ويجوز له أ ن ي ط م ئ للاجمع ف إ ذ ا ا ل ت ح ل ل ي ع ن ي في الحج تحلل أ ص غ ر والتحلل أ ك ب ر التحلل ا ل أ و ل يجوز به كل شيء إ ل ا النكاح بالاتفاق وعقد النكاح على ما ذهب إ ل ي ه ا ل إ م ا م النووي تبعا ل أ ك ث ر أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله تعالى عليهم و ع ل ى ر أ ي الرافع في المحرر أ ن عقد النكاح يصح بالتحلل ا ل أ و ل ولكن هذا القول مرجوع والراجح ما قاله ا ل إ م ا م النووي واتفق عليه كل من جاء من بعد امام ل إ النووي من أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله تعالى عليهم جميعا ف إ ذ ا طاف الانسان طواف ا ل ا ف ا ض ة و ا ن ه ى منه تحلل التحلل ا ل أ ص غ ر والتحلل ا ل أ ك ب ر بقيت عليه واجبات أ خ ر ى في الحج الان انتهى من المقصود ا ل أ ع ظ م من الحج فعل ا ل أ ر ك ا ن كلها وقف ب ع ر ف ة وطاف طواف ة ف ا ض ة وسعى ان لم يكن قد سعى وحنى بناء على أ ن الحلق ة نسق قد انتهى من كل أ ر ك ا ن الحج لكن بقيت عليه واجبات أ خ ر ى يجب عليه فعلها و إ ذ ا لم يفعلها وجب عليه الدم بناء على أ ن ه ترك واجبا من واجبات الحج من هذه الواجبات المبيت بميناء ليالي التسريع إ ن أ ر ا د أ ن يرمي ث ل ا ث ة أ ي ا م يجب عليه أ ن يبيت ثلاث ة ليال و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يرمي يومين أ ن يتعجل فيجب عليه أ ن يبيت فيها ليلتين ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى إ ذ ا عاد إ ل ى منى بعد الطواف والسعي بات بها ليلتي ا ل ت ش ر ي ق إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتعجل وثلاث ب بها ا ت ة ليال إ ن أ ر ا د أ ن لا يتعجل للاتباع المعلوم من الاخبار ا ل ص ح ي ح ة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم قال والواجب في هذا النبيه في معظم الليل ليس كما مر معنا في م ز د ه ف ة يجب عليه ان يبيت معظم الليل ليش قال لو حلف انسان بانه لا يبيت بمكان قال والله لا ابيت في المكان الفلاني وقلت لكم في الدرس الماضي المبيت هو الدخول في الليل سواء امام او لم ينم المبيت ان يمضي الليل في ذلك المكان لو قال إ ن س ا ن والله لا أ ب ي ت في المكان الفلاني فلو اقام به س ا ع ة من الليل ما يعتبر ح ا ن ث ا ولو أ ق ا م به ساعتين ما يعتبر ح ا ن ث ا ولو أ ق ا م ثلث الليل ما يعتبر ح ا ن ث ا قال ما يصير ا ل إ ن س ا ن ح ا ن ث ا إ ل ا إ ذ ا أ م ض ى معظم الليل عند ذلك يقال في النوبات في المكان الفلاني هكذا جرت ا ل أ ع ر ا ف هذا ا م ر لا ضابط له في ا ل س ر ع ولا ضابط له في ا ل ل غ ة ولذلك يرجع فيه الى العرف ومن مكان يبيت بات ليلة ساعة يسمى انه يقال معظم يقال واحد يقال انه ي يقال ن ن لا إ قد بات في بيته ل أ ن ه أ ن ض ى معظم الوقت في البيت ولكنه لو أنضى معظم الوقت عند ورجع ل لو الوقت ك ن أنضى عند ه و معظم زميدي إ ل ى البيت فبات به ساعتين ماذا يقال يقال في العرف إ ن ه بات عند زميله وعند صديقه كل هكذا لا ضابط له في الشرع ولا ضابط له في اللغة إلى العرف والعرف ما ضابط ضابط به ضبط في في يرجع المبيه ولذلك قالوا ما يصير ا ل إ ن س ا ن حادثا إ ل ا إ ذ ا أ م ض ى بهنا معظم الليل وهذه ا ل أ ي ا م سميت بايام التشريق لاشراق نهارها بنور الشمس وليلها بنور القمر لأنها الأيام التي يتكامل فيها القمر ويصير بدراً. وقيل لأن الناس يشرقون فيها اللحم عندما يذبح الناس وأضاحيهم يشرقون عندما فيها فيها هجهم بدرا ويصدير يذبح ويذبحون ما وجب عليهم ي أ خ ذ الفقراء اللحم و ي ش ر و ن ه على د خ و ر منى من أ ج ل تشريفه حتى يستعملوه في المستقبل ليس ا ل ن ب ي ت فقط الواجب بل يجب عليه أ ي ض ا أ ن يرمي في كل يوم من ا ل أ ي ا م التي يبيت ليلتها أن يرمي فيها الجمرات الثلاثة. فيرمي ه ا ا ل ج م ا الثلاثة ت ف ي ر كل يوم من أ ي ا م التشريق ا ل ث ل ا ث ة وهي حادي عشر الحجه وتاليا يرمي إ ل ى الجمرات ا ل ث ل ا ث ة الكبرى والوسطى و ا ل ص و ر ة جمرة يرمي حصيات الجمرات من كل بسبع ل ل ا ت ب ا ع المعروف في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة الصريحة فيكون مجموع ما يرمي به في ايام التشريق ا ل ث ل ا ث ة إذا أراد أن يرمي ت م يمضي الأيام وأن ي الثلاثة ث ل ا ث ة وستين حصى ا ل أ و ل واليوم الثاني و أ ر ا د أ ن يتعجل ما يريد أ ن يرمي اليوم الثالث ولا يريد أ ن يبيت ا ل ل ي ل ة ا ل ث ا ل ث ة في منى إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتعجل أ ر ا د النفر قال يجب عليه أ ن يغادر م ن ا الشمس الشمس اليوم الثاني فإذا قبل قبل غروب يجب غروب عليه ينزل أو أن في نفر قبل غروب الشمس ف إ ن ه يسقط عليه مبيت ا ل ل ي ل ة ا ل ث ا ل ث ة ويسقط عليه رمي يومها ولا دم عليه ب ق و ل الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إ ث م عليه ومن ت أ خ ر فلا إ ث م عليه لمن اتقى ولكن ا ل أ ف ض ل ل ل إ ن س ا ن أ ن يؤخر النفر إ ل ى اليوم الثالث حتى يتم أ ي ا م م ن ا ولياليها ولا سيما ب ا ل ن س ب ة ل ل إ م ا م إ ذ ا خرج ت إ مع ا م م الناس ف ي الحج قال ي ت أ ك د ا ل مبيت ا ل أ ي ا م ا ل ث ل ا ث ة في حقه كما قاله ا ل إ م ا م النووي رحمه ا للاقتداء ه ت ع ل ى ا ل ل ل به صلى الله عليه وسلم فإمام إذا الإمام مع الناس يتأكد المبيت في حقه وأن يرمي الأيام بل قال الماورد من الناس الليالي الثلاثة الثلاثة قال أصحابنا خرج بل وأن يتأكد في حقه هذه ا ل أ ح ك ا م ا ل س ل ط ا ن ي ة ليس ل ل إ م ا م أ ن يتعجل في يومين ل أ ن ه متبوع فلا ينفر إ ل ا بعد كمال المناسك اي يكره له أ ن يغادر م ن ا أ ن ينفر متعجلا فان لم ينفر في اليوم الثاني حتى غلبت الشمس قال وجب عليه مبيت الليله الثالثه وجب عليه رمي جمارها في اليوم الثالث لما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ب ا س ت ا د صحيح موقوف عليه فاذا إ ذ إ أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن أ ن يتعجل يجب عليه أ ن ينفر قبل أ ن تغرب الشمس في اليوم الثاني فإذا غربت عليه الشمس في النفرة ينفر ذلك الشمس اليوم الثاني وهو ما يلد النفرة ما له أن ينفر بعد ذلك بل يجب عليه أن الليلة الثالثة وأن يرمي اليوم الثالث غربت يرمي بمنى بعد بل يجب طيب عليه عليه يلد له يلد يجوز وهو وأن أن أن لنفترض أ ن ا ل إ ن س ا ن نفر ولكنه كان يحزم أ م ت ع ت ه ويعمل من أ ج ل الرحيل إ ل ا أ ن ه غ ر ب ت عليه الشمس هل يضره هذا قال لو غ ر ب ت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال نفر وعزم على المسير وحزم أ م ت ع ت ه لكنه حتى ا ل آ ن ما خرج من منى ل أ ن ه مازال في شغل الارتحال قال فله النفر لاننا لو كلفناه ان يحل امتعته مره ثانيه لكان عليه في ذلك من ر ة كما لو أ ه وهو ارتحل ف يبقى الطريق غ في الطريق. غربت عليه الشمس أضيله بالمعودة وارتحل فما جزم به ابن المقر تبعا ل أ ص د ا ل ر و ض ة وهو المعتمد الذي عليه الفتوى ولو نفر قبل الغروب طبع قبل الغروب من منى ثم عاد إ ل ي ه اليها سواء عاد إ زائرا أ و عاد إ ل ي ه ا مارا بها قال ما يجب عليه مبيت ليلتها لان نفر خلص وخرج منها صار دخوله إ ل ي ه ا كدخول أ ي إ ن س ا ن ما يجب عليه المبيت بها فلو نفر قبل الغروب ثم عاد إ ل ى منى ي زائرا أ و مارا أ و ب أ ي سبب من ا ل أ س ب ا ب ما يجب عليه المبيت سواء كان ذلك قبل الغروب أ م كان ذلك بعد الغروب لم ي ن ز م ه المبيت ولا يلزمه رمي الجمرات في اليوم الثاني من متبرعا ميناء لو ورحل إلى وخرج ورجع بات بها متبرعا؟ سفر وخرج ر أ ى اصحابه باتوا في م ن ى فرجع و ب ا ت معهم وخرج ل ح ل تعجل ورجع ليبيت معهم قال لا مانع من ابيت ولا يجب عليه الرمي ما هو حكمه المبيت ب م ن ا واجب ف إ ذ ا لم يبت ا ل أ ي ا م ا ل ث ل ا ث ة إ ذ ا ترك اليوم الثالث قلنا لا شيء عليه لا دم عليه ولكنه إ ذ ا ترك المبيت نهائيا قال يجب عليه بترك مبيت ليالي م ن دم لتركه المبيت الواجب كما يجب في ترك مبيت مزدلف ادم و إ ذ ا ترك ل ي ل ة و ا ح د ة ما ترك ليلتين ترك ل ي ل ة و ا ح د ة وفي ترك مديت ا ل ل ي ل ة ا ل و ا ح د ة مد من الطعام يخرج مدّاً من الطعام فقط واذا ترك ليلتين قد يجب عليه مدان من الطعام ف إ ذ ا ترك الليالي الثلاث وجب عليه الدم ا وإذا ترك الليالي الثلاث دماغ باختلاف المكانين وُجب وهذا ترك كله ليلة عليه مع مزرفة إ ذ ا لم يكن عنده عذر في ترك المبيت ف إ ذ ا كان عنده عذر في ترك المبيت معذور قال ما يجب عليه الدم لكن من هو المعذور وما هي الضوابط قال المعذور الرعاء قال يسقط م ب ي ت م ن ا و م ز د ف ة ويسقط الدم عن الرعاء إ ن خرجوا منها قبل الغروب إ ن خرجوا من م ك ة ق ب لانه ل ل غ ر و ب أ صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء ا ل ا ب ي أ ن يتركوا المبيت بميناء وقيس بميناء م ز د ل ف ة ف إ ن لم يخرجوا قبل الغروب ب ا ل ن س ب ة للرعاء ب أ ن كانوا بها بعد الغروب لزمهم مبيت تلك ا ل ل ي ل ة ولزمهم الرمل من الغد المعذورون الذين هم الرعاه اذا خرجوا من م ن ا قبل الغروب ف إ ذ ا غ ر ب ت الشمس وهم بها وجب عليهم المبيت وجب عليهم الرمي والنوع الثاني هم أ ه ل ا ل س ق ا ي ة و ا ل س ق ا ي ة هي م و ض ع بالمسجد الحرام يسقى فيه الماء ويجعل فيه حياض يثبج الشاربين قال أ و ل ئ ك يسقط عنهم المبيت ولو نفروا بعد الغروب, ليس قبل الغروب ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أ ن يبيت ب م ك ة ليالي م ن ا ل أ ج ل ا ل س ق ا ي ة رواه ا ل ش ي خ ا ن قال وغير العباس ممن هو من أ ه ل ا ل س ق ا ي ة في معناه و إ ن لم يكن عباسيا طيب ل س م ا ع م ل ن ا ه م كما ع م ل ن ا الرعاء ب أ ن ه م يجب عليهم أ ن يخرجوا قبل الغروب قال و إ ن م ا لم يقيد ذلك بخروجهم قبل الغروب ل أ ن عملهم بالليل ي م ل ؤ و ن الحياض بالماء ليلا حتى يخرج الناس منها نهارا و أ م ا ا ل ر ع ا فإنهم يخرجون ن ه النبل ر ا أ عملهم ا ل ل بالصراف الرعا ي واهل ر ع الإبن و أ السقايه مادمنا قد أ ج د ن ا لهم أ ن يتركوا ا ل م ب ي د قال لهم أ ي ض ا ت أ خ ي ر الغم يوما ي ما يستطيع ان يرمي اليوم يجوز له أ ن يرمي غدا لم يستطع أ ن يرمي غدا يرمي بعد غد ا يجوز له ا ل ت أ خ ي ر ب ا ل ن س ب ة لنا نحن أ ي ض ا يجوز لنا ا ل ت أ خ ي ر ما الفرق بيننا وبينهم قال هم لهم مسيا نحن ب ا ل ن س ب ة لنا يجوز ولكن مع ا ل ك ر ا ه ة الافضل أ ن نرميه اما هم فيجوز لهم بدون ك ر ا ه ة والرمي جائز ت أ خ ي ر كما ذكرنا قبل قليل عندنا وقت ق ض ي ة وعندنا وقت اختيار وعندنا وقت ج و ا ج سنتكلم على هذه ا ل أ و ق ا ت الثلاثه ان شاء الله تعالى حينما نتكلم على رمي الجمر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم